فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كان المجلس السابق في الكلام على حديث جبريل المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي حفص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفي أوله أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث و هذا أول ركن من أركان الإسلام وأردنا أن نتكلم عليه بما يوفق, يوفق الله عز وجل إليه وهو الكلام على هذا الركن العظيم أو بالأحرى على الشطر الأول من هذا الركن الركن الأول من أركان الإسلام يتضمن شطرين الشطر الأول هو سهادة أن لا إله إلا الله والشطر الثاني هو شهادة أن محمد عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والكلام في هذه المجالس على الشطر الأول وهي كلمة التوحيد والكلمة الطيبة وهي التي ضرب الله لها مثلا بالشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها هذه الكلمة وهي أعظم ركن من أركان الدين وهي مفتاح هذا الدين لا دين لمن لا يفتتح لمن لا يفتتحه بهذه الكلمة لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل وكما أن لبقية العبادات شروطا واركانا ونواقض ومفسدات وكما أن الله سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم قد مدح المتعبدين له ونأخذ مثالا على ذلك الصلاة فإن الله عز وجل حين يقول قد أثلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أو لما يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو كما قال عليه الصلاة والسلام مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار بباب أحدكم يغتشر منه كل يوم وليلة خمس مرات هل ترون يبقى من درنه شيء قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس فلا يخطر على بال أحد أنه إذا وردت هذه الفضائل في الصلاة أو غيرها من العبادات أن ليس للصلاة شروطا حتى تصح بها أو نواقض ومبطلات تبتيلها وتجعلها هباء منثوراً. فللصلاة شروط كالوضوء وكاستقبال القبلة وكسفر العورة وكالعقل والتمييز والإسلام ولها مبطلات كالكلام عمدا في الصلاة وكالأكل والشرب عمدا في الصلاة وكترك ركن من أركان الصلاة عمدا وهكذا. كذلك لكلمة التوحيد التي أعظم من الصلاة وأعظم من كل أركان الدين التوحيد الذي به يدخل المرء الإنسان في الإسلام كذلك له شروط وله نواقض تبطله وتفصله ومن هذا الباب بواب جميع فقهاء المذاهب في مطولاتهم في الفقه باب حكم المرتد وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إذن ليس من دخل في الإسلام مهما عمل ومهما فعل ومهما قال قد حصل أو قد فاز بالضمان الذي يوصله إلى جنات النعيم ليس هناك ناقض أو مصد لدينه لا هناك الردة والعيز بالله هناك نقض لهذا الدين لابد أن نحذره حتى لا نقع فيه قال الله تعالى ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الحق ارتدوا أي رجعوا كانوا في الإسلام ثم انقلبوا على أدبارهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحيحين من حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه طيب هناك تبديل الدين يكون مسلما ولا يعذ بالله فحنقول بل يقولون يخرج من دين ولا يعذ بالله اذا لابد حتى نحقق ديننا التحقيق الذي يرضاه الله يرضى, يرضى الله به عنا ون ويكون سببا في دخولنا جنات النعيم هن نحقق هذه الشروط ونحذر من أفضادها وهي النواقذ والمفسدات لهذا الدين فنبدأ إن شاء الله في أولا في شروط لا إله إلا الله كما يبدأ الفقهاء في شروط الصلاة، فيبدأون بالوضوء، أحكام الطهارة، أحكام النجاسة، أحكام الحيض، أحكام المياه، متى يعد الماء طاهراً، متى يعد الماء نجساً، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي تطر تطرح في أبواب الفقه، فشروط لا إله الله. ننبع على شيء كما أن ليس هناك نصا في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم آية تقول أو حديث يقول إن شروط الوضوء هي كذا وكذا أو نواقض الوضوء هي كذا وكذا أو شروط الصلاة هي كذا وكذا ولكن استقراء العلماء لنصوص الشريعة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقراءهم لهذه النصوص من استقرائهم لهذه النصوص استخرجوا هذه الشروط أو هذه الأركان أو هذه المبتلات والمسجدات والنواقب كذلك لشروط لا إله إلا الله شروط هذه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد هذه الشروط قد استقرأها العلماء أو قد استقرأ العلماء نصوص الشريعة فبينوها للأمة يقول بعضهم وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها وهذه الشروط وردت في بيتين لأحد العلماء يقول فيها علم يقين وإخلاصك وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد سامينها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها هناك من لأن الشرط الأول كما سنرى وهو العلم بمعناها وهو في الحقيقة يتضمن شرطين وهو عبادة الله عز وجل والكفر بما يعبد من دونه فهناك من جعلهم في شرط واحد وهو الشرط الأول وهو العلم بمعناها وهناك من جعل الشرط الأول شرطيني ففصله من زيادة البيان نبدأ اليوم في هذه الشروط فالشرط الأول من شروط لا إله إلا الله هو العلم بمعناها نفيا وإثباتا العلم بمعناها المنافي للجهل المنافي للجهل بمعناها وهذا هذه الكلمة تضمنت ركنين الركن الأول نفي والركن الثاني إثبات الركن الأول نفي للألوهية عن كل من سوى الله أو ما سوى الله وهي في قولنا لا إله والركن الثاني هو إثبات هذه الألوهية فسنرى ما معنى الألوهية لله وحده لا شريك له وهو قولنا إلا الله وهذا الركنان لا ينفكان وإذا انفك فهو الكفر والشرك بمعنى أن قولنا أو القول ب الشطر الأول لا إله هذا الحاد وهو قول الماركسيين رشيعين يقولون لا إله والحياة مادة. إذن ذلك في الشرط الأول. الشرط الأول إلحاد. لا إله. لا معبود لا رب. لا جنة ولا نار ولا يوم قيام. لا إله. هذا معروف من نظن عند الجميع أن أتباع اليهودي ماركس يقولون لا إلها والحياة مادة. إذن وهو له سلف في هذا. كما قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك التاريخ كما يقولون يعيد نفسه وتلك الأيام ندويله بين الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله سماوة الأرض يوم قال فرعون وما رب العالمين هو التاريخ الذي عاد نفسه في عهد ماركس فقال لا إله هو نفسه ما علمت لكم من إله غيري سمع شيء جديد بل قالوا مثل ما قال الأولون كما قال تعالى والشطر الثاني من هذه الكلمة إذا اكتفى المرء بالشطر الثاني الله إله فهذا كذلك لم يتميز عن المشركين لأن المشركين لم يكونوا ينكرون هذا الشطر الثاني الله إله الله معبود لم يكونوا ينكرون ذلك بل كانوا يعبدون الله عز وجل قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون كانوا يستغفرون الله وكانوا يطوفون بالبيت ويقولون في خلبيتهم كما في حديث ابن عباس البخاري يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وكانوا يتصدقون وكانوا يكرمون الضيف كانت لهم عدة عبادات واردة في الكتاب وتشفرنا كما في حديث عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان فقالت يا رسول الله أن عبد الله بن جدعان كان يعمل ويعمل وذكرت خصالا كان عليها عبد الله بن جدعان منها إكرام الضيف وأنصاف المظلوم والتصدق على الفقراء فقال إنه لم يقل يوما ما رب اغسر لي خطيئة يوم الدين لم يكن مسلما يعني فلا ينفعه ذلك ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله أي كانوا يبتغون التقرب إلى الله عز وجل لكن بطريقة شركية المهم لا ينكرون عبادة الله عز وجل فالله معبود هذا لا ينكره أبو جهل ولا أبو لهب ولا غيرهما من صناديد الكفر إذن لابد من قرن يعني أن نربط الشطر الأول بشطر الثاني ومن هنا يتبين خطأ ولا أقولوا كفر خطا بعض الناس في بعض المظاهرات أو الجنائز في, في جماعة يقولون لا إلهة يقولون ألا الله لا إلهة يسكتوا يقولون إلا الله هذا كفر ومنهم خطأ نقول لا يقصدون هذا ولكن لا بد أن نتأدب بهذه الكلمة وأن نتأدب مع الله عز وجل لا نقول شطرها ونسكت لا إلهة إلا الله هما وهناك بعض الطرق السوفية ينشدون في أشعارهم جماعة يقولون لا إله لكن يقول إلا الله لا إله و... واحد جماعة يقولون لا إله فقط والآخرون يقولون إلا الله فقط وهذا كما قلنا الحاد هو شرك بالله عز وجل وهناك من يفسر هذه الكلمة بضد ما وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال العلماء الراسخين في العلم. فإن الله عز وجل لم يدع مجالا لغيره حتى يفسرها فقد فسرها في كتابه عز وجل ونقل إلينا الله تبارك وتعالى في كتابه تفسيرها عن الأنبياء والمرسلين فهناك من يفسر لا إله الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله أو لا خالق إلا الله أو لا رازق ولا رب إلا الله لو كان هذا معناها لما جادل في ذلك المشركون لأن المشركين كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر القادر على الاختراع كما يقول أهل الكلام فإن الله تبارك وتعالى قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله ومن أصدق من الله قيلا وقال تعالى كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله أي يكرون لله عز وجل بأنه هو مالك الأرض ومن فيها قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أسلا تتقون إذن تفسيرها بأنه لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله أو تفسير الإله بأنه القادر على الاختراع فهذا ليس بصحيح وإن كان هو الرب لا رب إلا هو لا خالق إلا هو لكن ليس هذا معنى لا إله إلا الله إذا قلنا ليس هذا تفسيرها فلا يعني أننا لا لا نقر بأنه لا خالق إلا الله ولا رب لا ولكن ليس هذا تفسيرها وهناك من يقول لا إله الله أي لا حاكم إلا الله كذلك ليس هذا تفسيرها لا حاكم إلا الله ليس هذا تفسير لا إله إلا الله لأن تحكيم شرع الله عز وجل هو فرد من أفراد العبادات إذا قلنا لا حاكم إلا الله أي لا نحكم إلا شريعة الله كذلك نقول لا نصلي إلا لله. نقول لا إله إلا الله يعني لا صلاة إلا لله. فهناك من قال ل بالنسبة لأقسام التوحيد توحيد الألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، توحيد الحاكمية. توحيد الحاكمية يعني لا حاكم إلا الله. لا حاكم إلا الله. إنه الحكم إلا الله. لكن وليكن يقولوا توحيد الصلاة، توحيد الصيام، توحيد الزكاة، توحيد قراءة القرآن. هذا لا يقول له وأنما تحكيم شريعة الله عز run هو فرد من أفراد العبادات هو عبادة من العبادات وهنا أحكم بينهم بما ينزل الله هذا فرد من أفراد العبادة فتدخل فيه تحت قبولي توحيد الألوهية أو توحيد العبادة وإن كان المقصود بالحاكمية الله تشريع الله عز تشريع الله عز run لهذا الشرع وإنزال هذا الشرع فيدخل فيه تحت توحيد الربوبية يعني توحيد الألوهية هو توحيد الله أفراد الله بأفعالنا أفعالنا يدخل فيها أن نحكم شرع الله وتوحيد الرببية أفراد الله بأفعاله ومن أفعاله أنه الذي أنزل الشرع فإن كان مقصودا كذا فهو يدخل تحت توحيد الألوهية وإن كان مقصود أن الله هو الذي يشرع لعباده وهو الذي يحكم فيه فهو يدخل تحت توحيد الرببية فلا استدراك على العلماء في هذا التقسيم إذن لا إله إلا الله إذن ما هو التفسير الصحيح؟ التفسير الصحيح ورد في عدة آيات وورد في عدة نصوص نبوية نشرت بعضها منها قوله تعالى: وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء لا إله لا إله إنني براء مما تعبدون فيعني فكلمة لا إله تعود كلمة تعبدون إذن الإله بمعنى المعبود وقال هذه على وزن فعال ومعبود على وزن مفعول تأتي في الصيغة فنحو تأتي في الصيغة فعال بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب وكفيراش بمعنى مفروش وكبنا بمعنى مبني وكغراس بمعنى مغروس وتأتي بمعاني أخرى فلا إله أي لا مألوه ومألوه وزنا ومعنا بمعنى معبوذ وقال تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين إلا رب العالمين هو الذي يستحق العبادة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحيحين قال لما أرسل, لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله وفي رواية, وفي رواية تفسر هذه الرواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وفي رواية أخرى أن يشهدوا أن لا إله الله محمد رسول الله كلها تفسر بعضها بعضا وهذا ورد في تفسير تفسير هذه الكلمة في تفسير القرطبي المفسر المالكي في كتابه الجامع لأحكام القرآن وفي جميع تفسير العلماء الذين هم على مذهب أهل السنة إذن معنى لا إله الله يعني لا معبود بحق إلا الله ولو كان المشركون كانوا قد علموا من لا إله الله أي لا خالق إلا الله لما قال الله عنهم وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون هم يقرون أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر وليس لها من الأمر شيء وإنما هي مجرد وسائط وشفعاء يشفعون لهم عند الله أما الخلق والرزق والتدبير والملك لهذا الكون فهم يقرون بأنه لله عز وجل إذن ما هو دليل شرطية هذا الأمر وهو أن نعلم معناها شرطيته من قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ومنها قوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال ابن جرير في تفسيره إلا من شهد بالحق أي الحق هو استقراره بتوحيد الله وهم يعلمون حقيقة توحيده هكذا في تفسير ابن جرير ومنها قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقرء أي من أهل الأرض الذين قبل الله شهادتهم وقرن شهادتهم بشهادته شهادة الملائكة هم أولو العلم وأولو العلم بقدر ما على الأقل يعلم هذه الكلمة فيصل مقصور بأولو العلم لابد أن يكون من الراسفين لابد أن تعلم على الأقل معنى هذه الكلمة فتدخل فيه أولو العلم ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه من مات من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وهو يعلم سيثوه يقول فقد إذن والنطق بهذه الكلمة لا بد أن يكون على سبيل الاعتراف ولا يعترف المرء إلا بشيء يعلمه لا يعترف بشيء لا يعلمه للقطع لأننا نقطع ونجزم ونوقن ونتيقن أن المشرك لو كان مشركا ف قال عن غيره أنه قال لا إله إلا الله هذا المشرك قال عن غيره أنه يقول لا إله إلا الله لا نعتبره أنه قد قال لا إله الله هذا المشرك كما أن كذلك أن المسلم لو نقل عن غيره بأنه يقول عيسى بن الله أو ماركس يقول لا إله كذلك لا يكفر المسلم لأنه ناقل للكفر عن غيره كذلك المشرك إذا نقل التوحيد عن غيره فلا يعد هو موحدا وكذلك لو قيل لي مشرك عفو لو قيل لي أعجمي انجليزيا وفرنسيا وغيره قيل له قل علموك الانتين ينقله قل أنت تريد مني ألف دينار. دعوا فهر يلدش بالحرب الحارب. قل أنت تريد مني ألف دينار. هل هذا يعتبر شهادة على نفسه بأنه مدان معك في ألف دينار؟ لا لا لا بهذه بهذه الكلام. لأنه لا يفهم ما يقول. كذلك لا بد أن أنقى أو الناطق بهذه الكلمة لا لا بد أن يعلم ما ماذا ينطق به ماذا يقول؟ أنت تقول لا إله الله ما معنى لا إله الله؟ لأن الجهل بهذه الكلمة أوقع كثيرا من المسلمين في نقيضها هو يقول لا إله الله بلسانه وهو مسلم لا محالة في ظاهره لكن هو ينقضها بفعله وبأقواله فيستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويدعو غير الله وينذر لغير الله المشركون لماذا أبوه ورفضوا أن ينطقوا بهذه الكلمة لأنهم قد علموا معناها علموا أنهم إذا قالوا لا إله من الله يعني سيتركون جميع هذه التي ماذا كانوا يعبدون ماذا كانوا يفعلون مع هذه الآلهة هل كانوا يقولون للآلهة يا من خلقت السماوات والأرض ويا من تسخرين الشمس والخمر ويا من خلقت, خلقت البشر لا. هم يعلمون أنها لا تفعل من هذه من هذه أمور شيء. إنما كانوا يتقربون إليها بالذبائح والقرابين والدعاء والاستغاثة والنذر. النذر نقول وحنا وعدة. هذا ما كانوا يفعلون مع آلهتي مع اللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى. هذا ما كانوا يفعلونه في في أماكن آلهتهم أو مع آلهتهم. كما قال تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آن لاتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون قال بل بل جاء بالحق وصدق المرسلين جاء بالحق الحق هو لا إله إلا الله إذا لابد أن نفقه وأن نفهم وأن نعي معنى هذه الكلمة حتى إذا قلناها قلناها ونحن نعلم معناها فلا نقع في ضدها ونقيضها ومعرفة حال المشركين هذا لابد منه. إذا عرفنا ما كان يفعله المشركون مع آلهتهم، ازددنا يقينا في هذه الكلمة. وعرفنا حال حال الشرك، كما قال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال إنما تنقض عوراء الإسلام عروة عروة متى؟ إذا دخل في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. يتنقض بالإسلام بالشوية بالشوية يبدأ يغيب الإسلام عن عن الواقع وقت إيش؟ قال وقت يدخل في الإسلام الناس ما تعرف الشرك يعرفوا الشرك كيف حالنا؟ الحمد لله تولدنا نقوم براءة مسلمين عاشنا في الإسلام ما نعرفوا الشرك شنو؟ تعديتنا برشة أمور إنه ما إيش؟ ولذلك كان الصحابة أشد الناس تمسكا بهذا الأمر كان الرجل منهم ولو قطع إربا إربا لا يترك دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الأرط رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد لقينا من المشركين الشدة كان يضطهدونهم يعذبونهم قال فأتيتهم متوسدا بردة عند الكعبة فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال إنه كان في من قبلكم يؤث بالرجل فيحفر له حفرة الأرض ويوضع فيها فيوضع المنشار على رأسه فيفلق فلقتين ما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عصبه ولحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه خلاف الحديث لماذا لا يصده عن دينه لأنه قد عرف ما هو التوحيد وما هو الشرك الشرك يوصل صاحبه إلى الخلود في نار جهنم التوحيد مهما فعل يوصلك بإذن الله إلى جنات النعيم فلما كانوا متيقنين بهذا الأمر لا يستبدل الذي هو أدنى بالله هو خير وقال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني مخافة أن يدركني ومن هنا قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه ولذلك لما عرف إبراهيم لما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام عالما بالشرك وبما يفضي إليه هذا الشرك في الدنيا والآخرة ومآل التوحيد من رضوان الله تبارك وتعالى ومن الجنة والمراتب العالية في جنة النعيم وعرف خطر الشرك ما قلنا قال ربي قال ربي مهد قال إبراهيم ورب جعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجنبني قال لي أنا خلي الرحمن بش ندى يا ربي على الشرك بش ما نقعش فيه لا لأنه يعرف خطر الشرك ويعلم أن القلوب بين أصبعين من أصاب الرحمن يخلبها كيف يشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال عبد الله بن أبي مليكة رضي الله رحمه الله قال أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه كلهم يخاف النفاق على نفسه ولا أحد منهم يقول إن إيمانك إيمان جبريل وميكائيل ومحمد عليه الصلاة والسلام لن من عرف حقيقة الشرك خافه على نفسه وكما قال الحسن البصري رحمه الله في النفاق قال لا ما خافه إلا مؤمن وما أمينه إلا منافق هذا الشرط الأول حتى تصح هذه الكلمة منا هو أن نعلم معناها نعلم أنه لا إله الله أي لا أتوجه لعبادتي إلا لله عز وجل لا أصلي إلا لله لا أذبح إلا لله كما قال تعالى فصلي لربك وانحر وكما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي نسكي أي ذبيحتي ومحياي وماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه لعن الله من زبح لغير الله لعن الله من زبح لغير الله وفي الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين كل عبادة لا بد أن نصرفها لله وحده لا شريك له الولاء لا يكون الا لله البراء لا يكون الا لله الحب في الله والبغض في الله لا نحكم الا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا في علاقتنا مع عائلاتنا مع اصدقائنا مع جيراننا مع ابائنا مع الكبار مع الصغار لا نحكم الا شرع ربنا عز وجل ما قال الله ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من العباده وش حكم رب سبحانه كان في صلاتنا وفي زكاتنا وفي صيامنا وحجنا وفي العراس وفي الماءات ونحكم أهوائنا وعاداتنا وتقاليدنا هذا ليس من العبادة في شيء وهذا ليس من من حبنا لله عز وجل الله عز وجل يحكم في كل أمر ما فرطت في الكتاب من شيء فيجي الدنيا ولا لي وعلماني الدين ما يدخلش في الأمور هذا الدين الداخل كان في الجامعة كهو أنا في علاقتي مع زوجتي وعلاقتي مع ولدي وعلاقتي مع جاري وعلاقتي في المكتب وعلاقتي في الخدمة وفي عرس ولدي وفي وقت توليش الجاهلية معش الدين آه ما دخلوش الدين وبنقول الحكام علمانيين ما مش ما حتى احنا مش, مش منعين الحكام صحيح فيهم مش كونه وأنا ونقولوش الكل لكن حتى احنا مش منعين. ولذلك فلنخش الله عز وجل ونحكي على قل على قل واحد حتى كي يغلط مع رب سبحانه وتعالى القر بينه بربه ليغلط فرق بين واحد كي له يا أخي نشوفك خارج من الخمر أو تشرب الخمر حرام قلك والله الله مستعان ربي ثوب عليه والله اغلط وغرت ومبين الآخر يقولك في شيء بعدي يقول شيء لذيته حرام عند سخي من المصلين أو يصلي ودرشنا ويتنوف وي هل يستويان مثلا هذا نرجو له المغفرة ونرجو ان ربي بالي وقاتم مقر على نفسه بالغلط ويعرف اللي خمر حرب لا لا لا ما على مستهان بالامر ولا في اي في اي مثلا يا عباد والله يقولها حبا لاخواني المسلمين والله الامر خير ثم ناس ما غير كما قال ابو هريرة رضي الله عنه قال عن رجلين قصة قص النبي صلى علينا قس قصة علينا قصةهما فقال لأبو هريرة كلمة أو دينه دنيا رب كلمة لا يلقي لها أحدنا تهوي به في النار ما ما أبعد ما بين المشرق والمغرب دينك صحيح تارف حرام حرام حلال حلال من بعد يغلط ربي غفور رحيم وهذا أما الخاف عليه لهذا يتنقذ كلمة توحيد ما عش فيك حد شيء وقت واحد ولا والعياذ بالله يتكبر على حكم الله هذا وجله ولا يتواضع لحكم الله عز وجل غلط تغلط باقي على دين الإسلام ونرجو لك المغفرة والرحمة و... وندعي لك و... توبع... و... و... ولعل ربه يتوب عليك ونقول لي خير من اللي كان ينصف فيك أما الغتر هو لو كان واحد يتكبر نرى ان شاء الله في نواق زائلة يتكبر خاصة لأنك تجيهم صيحة من أصغر منه ولا ما هو وش عاجب وشكله ولا. غادي المصيبة أكثر الله الهداية لنا ولجميع هذا الشرط الأول وهو شرط العلم العلم بمعنى لا إله إلا الله والظن والحمد لله ظن باغلب أخواني المسلمين أنهم إذا عرفوا معناها بإذن الله أنا عندي أقول شيقين أما غالب الظن أن المسلمين إذا عرفوا معناها المعنى الحق بإذن الله يستجيبوا لله والرسول لأنه لا يدعوهم إلا لما يحييهم الشرط الثاني هو شرط اليقين اليقين المنافي للشك الري لا بد أن تستيقن أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة ولا بد أن تستيقن أن غير الله مهما كان مهما علت رتبته وعلى كعبه في العلم وفي الصلاح لا يستحق شيئا من, عبادة من العبادة لا بد أن يكون عندك يقين في هذا يدخلك الشك والريب وبيلك شيء فمي ويجبدله يقولوا يا ودي راهو الأولياء لا يصح يا أخوي اختانة اختانة يا أخوي اختانة لأن يجبدوهم لبخير اختانة يبدأ خايف هذا م نزال عنده شك نزال عنده ريب ردوا بيننا الشك المنافي اليقين عفوا المنافي للشك والريب يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون قبل ما ندخل في الادلة أحوال الشك كثيرة منها بعض الناس ربي يتبع لي ويولي يوجه عبادات كلها لله رب العالمين الذي خلقه ورحمه وزقه وأنعم عليه النعم الظاهر والباطنة يدخلوا شك في بعض الأحيان مثلا عشنا في رافل منامة جيه شيطان على سورة شيخ مثلا ويقول له أه تركت ما مو... في الزبدة اللي تعمل وعده اللي تعمل فيها أعطون كل في ولد ونعمل لكم دي. يقوم مرعوب يستوي. عاد يرجع عاد تري عاداتها هذه. يدخلوا الشك الشيطان في المنام. أو تصير له إيش ولده مرض ولا صار له حادث عفانا وعافكم الله. يجيو شياطين الإنس. آه تسمع في كلامك ال... الناس ما يفهمين شيء. آه وتركت عادته أجودك ويدخل الشك. هذا مش يرجع حتى مشرد يدخلوا الشك فقد نقض توحيده قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون حصر هذا إنما من أدوات الحصر كما إلا الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وقال تعالى إنما يستأذنك يستأذنك المقصود بيه هناك غزو التابوك كان النبي صلى الله عليه وسلم استنفر جميع الناس للجهاد سبيل الله والجهاد معروف عبادة وكم شو صورة هذه العبادة؟ وكم وضعت في غير موضعها؟ حتى صار بعض الناس الفتن التي تقع بين المسلمين بعضهم البعض تسمونه جهادا في سبيل الله وسوءاته. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينظر إلى الكعبة ويقول ما أكرمك يا ما أكرمك ثم يقول ولكن عبد الله المؤمن أكرم منك على الله مسلم يقتل مسلم يقول لك الله أكبر جيات سبيل الله إن أعد قلنا في غزو تبوك استنفر النبي صلى الله عليه وسلم جميع المسلمين فأتاه المنافقون يستأذنونه أن يبقوا مع الخوالف مع النساء والعجزة والشيوخ الكبار والمرضى فقال الله تبارك وتعالى إنما يستأذنك بشي قدو يعني بشي يخرجوش معك إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ترتاب في عبادة أنها هل هي من الإسلام أو ليس من الإسلام؟ فقد نقض توحيدا. لا ولا هاني ينصلّي، ثقاي يصلي، ومش بالجبر هو يخرج من إش نام. كان يصلي، ما واجب مش واجب زي كه أم يعني كان هاني مع لابد. يصوم رمضان ما الله إتياكم تمني خسر شيء توقف على الأقل ريجينا. هذا قد نقض دينه هو. هالشكل كذا كلمة رب توبق د دي... الدين ودنيا. يخسر دينه أخرت وارثابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون عايشين في الريب في دين الله عز وجل عندوش عزب دينه يقين في دينه وقال وقال الله تعالى <تصفيق> الفلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب هب... <تصفيق> وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك علىه دم ربهم وأولئك فيه والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يقين وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرسله بنعليه وقال فمن لقيت من وراء هذا الحائط أي من وراء هذا البستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه فبشره بالجنة اشترطنا مستيقنًا بها قلبه إيش يشهد فقط بالثناء مستيقنًا بها قلبه وروى مسلم كذلك في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال نبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كلمتان لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما لا يشك إلا دخل الجنة هذا الشرط الثاني الشرط الثاني وهو شرط اليقين إما لي شك هل محمد صلى الله عليه وسلم هو قاتب الأنبياء ولا؟ لا والله قال أحمد القدياني القدياني قال قدي عندهم ونبي وهكذا أشياء يندلها الجبين هذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة هذه مهمة وأهميتها قبل أهمية الصلاة والحج والصيام والزكاة وغيرها منه. هذه تكون لا مس... ولا نقول وأعيد وأكرر لا أقول أن من أخطأ في هذه الأمور من إخواننا المسلمين نقول هو مشرك ولا إله إلا الله لأنه لأن الجهل هذا الجهل هذا هدف خطط له أعداء الإسلام من أزمان بعيدة منها ما يسمى بالاستعمار والاستخراج من نشر الأمية ونشر طرق صوفية هذا كله تخطيطات نصرانية يهودية ماسونية كلهم ضربوا الإسلام عن قوس واحدة وأعلى ما يصب إليه أعداء الإسلام أن يجهلوك بدينك أعلى ما يصبون إليه أن يجهل المسلمين بدينهم فإذا جهلوا دينهم سهل التكالب عليه التكالب على هذه القصعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداع عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها الشرط الثالث هو الإخلاص وما أبراك ما الإخلاص الإخلاص هو أن تبتغي بدينك وجه الله عز وجل لا شيء من الدنيا إنما غايتك هو الله عز وجل تبارك وتعالى وما أعده لك الله عز وجل من من وعده الصادق الجنة ورضوانه تبارك وتعالى قال الله عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ألا حرف تنبيه. ألا لله الدين الخالص. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والقصر. ألا لله ألا لله وحده لا شريك له الدين الخالص. الصيغة المعتادة هي الدين الخالص لله. إذا قدم المعمول على العامل أفاد الحصر أي الدين لله وحده لا شريك له الدين الخالص. وقالت تعالى وما أمروا اليهود والنصارى وجميع الناس وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين وقالت تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا حي يخلص بعبادة لله يشرك مع أحد وقال الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا الرياء الخالص على النقيض من المؤمن المؤمن دينه خالص لله المنافقون دينهم خالص للناس كله هرية يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كذا في آية الله عز وجل التي فيها الحض بل والأمر بل وأنه لا دين إلا لمن أخلص دينه لله عز وجل ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا أحد قبلك يسألني عن هذا الحديث لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه خالصا من قلبي. اللسان ينطق والقلب يصدق ويخلص ومن حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة طويلة الشاهد منها وقوله فإن الله حرم على النار حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا يبتغي شيئا من الدنيا يبتغي بذلك وجه الله زوجته. والتحريم هنا حرم على نار التحريم تحريمان تحريم خلود وتحريم دخول تحريم خلود وتحريم دخول تحريم الخلود هو الذي يقول لا إلى الله يبتغي بذلك وجه الله لكنه وقع في بعض الكبائر و أراد الله عز وجل وإن شاء الله أن يعذبه عليها لكن لا يخلد لا يخلد مسلم في النار الموحد لا يخلد في النار هذه لابد أن تعتقدها عقيدة جازمة موحد يموت على التوحيد لا يخلد في النار مهما فعل وبشتعرف فضل التوحيد لا يخلد في النار ولو عمل من الكبائر ما عمل وهناك تحريم دخول ما يدخلها الجملة النار الذي وحد الله وقام بمقتضى هذه الكلمة وبحقوقها ومات فائبا لله عز وجل ليس عليه ذنوب هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل ومع أمتك سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هناك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن نكون منهم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب فإن الله حرم على النار من قال لا إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ومنها حديث أبي هرية رضي الله عنه في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك ما أي غيره تركته وشركه وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء الله لا يرضى إلا العمل خالصا لي. معه واحد آخر هو غني عليه أنا أغنى الشركاء عن الشرك. عطيه للشريك أنا ما حيش تيش والله حتى بالعقل رب العالمين خالق الرازق شركوا معه عبد خاصة عدمية فيما لا يقدر عليه أن الله عز وجل المجال حق من حقوق الله تبارك وتعالى الحق الأعظم هو التوحيد والعبادة حتى بالعقل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسجد الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه يقول أخف أخاف عليكم الشرك الأصغر فلما سئل عنه قال الرياء يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل وهذه أمور يعني كلها مضادة للإخلاص أما مضادة تامة أو مضادة ناقصة المضادة التامة هي شرك الأكبر فالإخلاص هذا الشرط يناقضه مناقضة تامة الناقصة الشرك بالله عز وجل أن تتوجه والعيز بالله بالعبادة لغير الله وينقصه وينقصه الرياء والسمعة وحب الظهور هذا مرض نساء الله نعافينا أجمعين منه خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فكيف بينا نحن كيف نعمل مقارنة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه هذا الأمر خوف خوفه علينا نحن أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصب أصحابي لا تصب أصحابي هو الذي نفخ بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا أحد صورها بعقلك أحد يكون ذهب فتنفقه في سبيل الله أحد جبله هو كل ذهب وتنفقوا في سبيل الله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وما كانوا يصدقهم بالقمح والشعير هو كي تصدق بحفن شعير ولا بحفن مد وانت تصدق بشبل أحد ذهب ما, ما تبلغش أجر بتاعه قارن أعمل توم بين تخوف النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الشرك الأصغر وخوفوا علينا يعني إن شاء الله ما نقول الشرك الأكبر على الأقل نمنع من الخلود في النار على الأقل فكيف بمن يسمع هذا الحديث وغيرها من النصوص القرآنية والنبوية ثم لا يكتفي بسبهم وهو يقول عليه الصلاة لا تسب أصحابي بل يكفرهم وليس هذا فقط بل يجعلهم شر الخلق هل بقي من دينه شيء من يقول هذا من يقول شر الخلق إبليس ثم أبو بكر ثم عمر ثم يقول استغفر الله هو يقول لا غفر الله له ثم يقول استغفر الله شر الخلق أبو بكر ثم عمر ثم إبليس هل بقي من دينه شيء هذا وبعض الناس يريد أن يضع يده في أيديهم هؤلاء لا لا, لا. الخنازير هذا الشرط الثالث وهو شرط الإخلاص لله عز وجل الشرط الرابع هو الصدق الصدق ينافي الكذب أن ننطق بهذه الكلمة الطيبة الكريمة ونحن صادقين فيما نقول عكس المنافقين المنافقون بالله جمعوا جميع خصال الشر. عدم اليقين عدم الاخلاص وعدم الصدق فالصدق هو منافي للكذب ومنافي للتكذيب يعني الصدق والتصديق أن تصدق في هذه الكلمة في نطقك وفي تكلمك بهذه الكلمة وأن تصدق بهذه الكلمة وبما تضمنته من معنى وأن تصدق بكل ما تستلزمه وتقتضيه هذه الكلمة أي أن تصدق جميع أخبار الله عز وجل وجميع أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تفرق لا نفرق بين شيء من أخبار رسولنا صلى الله عليه وسلم تشقولوا هذا حديث أحاد هذا حديث متواتر ولا نقبل ولا كما يقول أهل الكلام لا نقبل للعقيدة إلا الأحديث حديث المتواتر ولا أن الأحاد لا يؤخذ بها في العقيدة وإذا أتيته بحديث متواتر قال لا هذا الحديث لابد أن فيه فيه شرطة قطعية الدلالة وقطعية الثبوت فقطعية الثبوت قد توفرت بتوتره ويتبقى قطعية الدلالة فيه وفيه يحتمل هك ويحتمل هك هذا لم يصدق أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أتيته بآية قرآنية قال هذا تحت ملك قطعي الثبوت آية قرآنية القرآن جاءنا بالتواتر أما دلالة هذه الآية على ما تريد أن تصل إليه لا ليس يقينيا فلا بد أن نصدق أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم وأول ما تصدق أن تصدق به معنى هذه الكلمة أنه لا معبود بحق إلا الله لا نعبد إلا الله حقا سبحا نصدق بهذا ونستيقن بهذا ونخلص بهذا وعلمنا معنى هذا والتكذيب تكذيبان تكذيب بالقلب وتكذيب بالجوارح تكذيب القلب هو تكذيب المنافقين قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كذبوا ما نطقوا به بألسنتهم بقلوبهم لأنهم نطقوا قالوا لا إله إلا الله لكن كذبهم الله عز وجل هناك فائدة ينتبه قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لا رسول الله لو لم يقل الله عز وجل والله يعلم إنك لا رسوله. لو فجأت هك الآية هك إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يشهد أن المنافقين لك اللبؤة يجي واحد ملبس يقول لا رحم اليهود ولا النصارى يقول محمد هو رسول الله أو المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله ربي كذب قال المشقيك م محمد هو رسول الله ولكن أتاب هذه الجملة المعترضة تسمى عندنا الجملة المعترضة حتى ترفع اللبس قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لا رسول هذا أمر يقيني الله يعلم أنك رسول الله لكن هم كذب بقلوبهم كذبوا فيما نطقوا به والنوع الثاني من التكذيب هو تكذيب الجوارح أي لا يصدق في أفعاله أي يعصي الله عز وجل هذا يتكذيب العصار تلقى يقول كذا حرام كذا عبادة أنا أحب الله ورسوله وحبه دين الإسلام لكن يكذب بجوارحه يعني ما ما هذاش هذا ما تكليب الجوارح يعني هو يحب الله ورسوله وتقع في المعاصي هذا موش منافق هذا مسلم الحمد لله حصل ركن عظيم وهو التصديق بالقلب لكن تكاسلا وعصيانا واتباع للشهوات لم يطبق بجوارحه فلننتبه لهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فكما قلنا أول أمر لا بد أن تصدق فيه هذا أمر كونوا مع الصادقين أول أمر لا بد أن تصدق فيه هي هذه الكلمة مستحب إسلام وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون أولئك هم المتقون يعني أولئك هم المتقون حقا أما غيرهم فلا حتى يأتون بالصدق والتصديق. وقال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمننا وهم لا يفتنون لا يختبرون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمون الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من انقضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر في الدنيا وإن البر يهدي إلى الجنة في الآخرة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور في الدنيا وإن الفجور يهدي إلى النار في الآخرة في الآخرة وفي الدنيا من عندي مش من حديث ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والكذب خصل من خصال من خصال النفاق وإذا حدث كذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي خصلة مشؤومة خصلة من من انعدام المروءة. كان المشركون يتنزهون عن الكذب يتنزهون عن الكذب ويستحيون من الكذب وخرج البخاري ومسلم من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه صدقا من قلبه إلا دخل الجنة صدقا من قلبه وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فدخل في الإسلام وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وأظنه في غزوة خيبر ف قسم النبي صلى الله عليه وسلم غناء وقسم له قسما فأعطاه لأصحابه قال هذا ونحن نحن البائم هذا قسم صاحبكم فأتوه به فقال ما هذا قالوا هذا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا رسول الله قال هذا قسم بايك من غنائم قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه قسم قسمته لك مع أصحابك فقال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمها هنا حتى اموت فأدخل الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدقك كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه والشهادة مش سك الغفران كما الكنيسة مشي يتعده الببابس بعد ما يأخذ سك الغفران بونو يا ياربي يغفر لك اتعده ومشي ونشري بونو من المجزأ امتاع شهادة يعني شهيد الله اشفع فقام المسلمون إلى القتال فبعد حين أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرمي في المكان الذي أشار إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا يا رس الله هو هو. فقال صدق الله فصدقه صدق الله أي صدق مع ربي لغتنا السرجل كان رجل مع ربي أسهاني فصدقه الله نوله الله منزلة الشهداء فقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن عبدك هذا هاجر في سبيلك وقاتل في سبيلك فأنا شهيد عليه شهيد عليه نشهد له اللي هو شهيد